بسم الله الرحمن الرحيم وعسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا ذِكْرٌ مِنَ الرَّحْمَةِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا أَنْهُمْ وَرِضِينَ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم فِي في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئِذْ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أَوْمَكِذَعُونَ أَلَا يَسْتَكُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة ثمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون سأخطعن أيديكم وأرجلكم من خلافي ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون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 ان هؤلاء لشذمة قليلون وانهم لنا لغاوون واننا لجميع حاضرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمذركون ولكلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلفنا تم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أَجْمَعِينَ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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفي ضلال مبين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 فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعوه قالوا ان اؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون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 أَتَبِنُونَ بِكُلِّ ذِيعٍ آيَةً تَعَبَتُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمد بما تعلمون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 فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الايكه المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ مِنْ قالوا لَا إِلَٰهَ من المسحرين وما الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مِنَ السَّمَاءِ إن كنت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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين نَزَلَ به الروح الأمين على قلبك لتكون مِنَ المنذبين بلسان عربي مبين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 واخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إِنِّي بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تَكُونُ وتقلبك في الساجدين إن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 وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِهِ يَنْقَلِبُونَ